نهنيكم نهنيكم بهذا العيد محمد خزرجي يا رفه جناح هذا العيد ويا طيب قلب سيدنا سار الله عقيل اصوات تغريد اذا وارد نشوف العيد معاكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم هذا العيد نهنيكم نهنيكم نادر عيدكم وانطش بالباحكيت مني استضيا اهل البيت وانطش بالباحكيت مني استضيا اهل البيت نهنيكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم شاعر ورد اقدم هلروادي واهنكم يا اهل جيت واهلكم يا اهلي جيت العيد انا الخمو منكم بعيد انا الخزرجي مو منكم بعيد <تصفيق> انا منكم انا منكم عايش في مدينتكم انا منكم أنا منكم عايش في مدينتكم مدينتكم انا تربيت من استوديو اهل البيت مدينتكم انا تربيت من استوديو اهل البيت. العيب منك وانطش بالباحتك ليه من اللي تضيع اهل البيت وانطش بالباحتك ليه من اللي تضيع اهل البيت مهنيت من مهنيتكم مهنيت قد ما بكل مثل طير الكناري على المساميع عاقلي جواد قدمي بكل تواضيع مثل طير الكناري على المساميع وخر عبود كله بلا منازع وخر عبود كلهي بلا منازع تمنيني تمني يا غالينا يا غالينا تمنينا تمنينا كون الله يحفظك ريت من استديو اهل البيت الله يحفظك ريت من استديو اهل البيت لاني الراعي الوحيد لهذا العمل شركة الخليج الاسلاميه ينطق بالفاع من لي من لي تزوع اهل البيت انتش بالفرعك لي من لي تزوع اهل البيت نهنيكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم وهذا ابنك يا حسن اسمك يشرق ابنك يا حسن اسمك يشرق <تصفيق> يعرفوني يعرفوني يحبوني يحبوني يعرفوني يعرفوني يحبوني يحبوني لا رايد اسم لا صيت من استوديو اهل البيت لا رايد اسم لا صيت اهل البيت مهميتو مهميتو هذا العيد نهنيكم نهنيكم, نهنيكم نهنيكم نهنيكم هذا العيد نهنيكم وانطش بالباحكليك مني تديره لي بيت وانطش بالباحكليك مني تديره لي بيت نهنيكم نهنيكم هذا الجابري لما نسمعك تجفني عيوننا ما يخلي دمعه وهذا الجابري لما اني سمعي بتجفن عيونه ما يخلي دمعي سيد مسوي والوديه شمعي يمر بينا يمر بينا يضوينا يضوينا, يضوينا سمع على الخمق ضويت من استديو أهل البيت سمع على الخمق ضويت من استديو أهل البيت نهنيكم نهنيكم تم التسجيل والمونتار في استوديو مؤسسه اهل البيت الاسلاميه نهنيكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم وبن الحج يعلى وش حلاته وراد ودو حسيني من صفاته <تصفيق> وبن الحج يعلى وش حلاته وراد ودو حسيني من صفاته <تصفيق> الأهل البيت ناظرها حياتها الأهل البيت ناظرها حياتها <تصفيق> يشوفونا يشوفونا يوصفونا يوصفونا يشوفونا يشوفونا, يشوفونا يوصفونا يوصفونا ومروب اللي ينشل بويه من الاستوديو اهل البيت ومروب اللي ينشل بويه من الاستوديو اهل البيت <تصفح> نهنيكم نهنيكم هذا العيد نهديكم نهنيكم نهنيكم هذا العيد لي فيكم ونطش بالباحتك ليه من الاستوديو اهل البيت ونطش بالباحتك ليه شعر طيب لي فاش وانت اصل الكلام بشعرك انقال يلقاك شعر طيب لي الانفاس وانت اصل الكلام بشعرك انقال يلقاك شعر طيب لي الانفاس وانت اصل الكلام بشعرك وانت صن الكلام بشعرك يلقى محمد ساعدي لي يلقى في أجنا محمد ساعدي لي يلقى في أجنا <تصفيق> <تصفيق> أمرنا أمرنا أبو جاسم تمرنا وارد لامو شعر من استوديو أهل البيت وارد لامو شعر من استوديو أهل البيت نهنيكم <تصفيق> نهني هذا العيد نهنيكم نهنيكم نهنيكم نهنيكم وانطش بالصاحك ليب من يستدعي اهل البي وانطش بالصاحك ليب من يستدعي اهل البي نهنيكم نهنيكم نهنيكم وارث الساعدي ومحمد جبار اللامي